صلى المحلي الله عليه وسلم ورسول الدكتب المحني بالمحر الكريم يصدر تقديم الشيخ علي الله ورعاه في شرح كتابه نظارات المقربين في عميدة الموحدين وهذا في يوم الثلاثة التاسة من ربيع الأول 1444 هجري الموافق الخامس من أكتوبر 2022 ميلادي اليوم إن لا بقرأ رواة في هذا الكتاب في كتاب جديد خبر الله ورحمة الله. مهدي publications is releasing a new continuation of the process of sharing خير وصي في حب الله ورحمة. in studying this book, beacons of light for the people of one of his enemies. in regards to أهدين ومهدي أو ذاتي أو البدوي أو كل شيء عن منفيس. Or rather, beacons of light of those who are speaking or those who are near to Allah subhanahu wa ta'ala upon the belief of the people of monotheism. And that's uh, class number four, bismillah ta'ala. And that is Tuesday, the 29th of Rabi'al, our 1444 daily, corresponding to the 25th of October, 2022, Gayali. For the Fatah.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 قوله الحمد لله وبينا معنى الحمد وهو ذكر الله عز وجل بكمالاته والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بمحامده وبنعوته وصفاته في الملأ الأعلى عند الله سبحانه وتعالى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام اسم اسماء الله والمراد ان سلم الله عز وجل نبيه من كل عيب وسوء وهذا مقتضى اسم السلام والرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول هو من نبئ بشرع جديد أرسله الله سبحانه وتعالى إلى قوم كافرين هو رجل من قومه نبئ بشرع جديد إلى قوم كافرين أما النبي فهو الذي يأتي في قوم مؤمنين بالرسول الذي جاءهم من قبل، ولكنهم انحرفوا عن دعوته وعن رسالته. جاء في وسط قوم مؤمنين بالرسول الذي تقدم ليحكموا بشريعة الرسول، وهذا أدق من. تعريفهم النبي بأنه نبئ بوحي ولم يؤمر بتبليغه بل هو أمر بتبليغه إلى القوم المؤمنين الذين انحرفوا عن دعوة رسولهم وقد أرسله الله عز وجل أي هذا النبي من أجل أن يردهم إلى الشريعة التي كان عليها الرسول الذي جاءهم قبل ذلك الدليل على ذلك قول الله تعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور أنزل الله التوراة على موسى عليه السلام يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا إذن يحكم بها أنبياء بني إسرائيل الذين أسلموا للذين هادوا أي لليهود من بني إسرائيل الذين طال عليهم الأمد وقصت قلوبهم وانحرفوا عن شريعة الله عز وجل يحكم به النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون أي أتبعهم بما استحفظوا من كتاب الله أي بما اكتادوا في حفظ كتاب الله وكانوا عليه شهداء الشاهد هنا أن الأنبياء جاءوا ليحكموا بشريعة الرسول الذي تقدم او أرسل إلى قومه على رسول الله الرسول مضاف إلى الله عز وجل فهو مبلغ عن الله وليس مبلغا عن غير الله داعية إلى الله وليس داعية إلى نفسه هو السراج المنير صلى الله عليه وسلم أي هو الذي جاء بالنور الساطع الذي لا ظلمة فيه ولا شر فيه ولذلك قال وسراجا منيرا يعني لن يشبه بالشمس لحرارتها وإنما شبها بالقمر لنوره وشدة وضوئه فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بنور من الله عز وجل قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يعني جاء بالقرآن الذي هو نور من عند الله سبحانه وتعالى لينور به قلوب المؤمنين ولتستنير به البشرية فالرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول الله أرسله الله عز وجل إلى الناس جميعا إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا ليس مرسلا إلى العرب فقط وإنما مرسل إلى جميع الناس وقد كان كل نبي يأتي إلى قومه خاصة حتى إن عيسى عليه السلام لم يقل إنه أرسل للعالمين حتى في كتب في الأنجيل التي ينقلونها الى نجيل المحرفة قال فيها أو ذكروا أنه قال فيها إنما أرسلت لخراف بني إسرائيل الضاله فعيسى عليه السلام لم يكن نبيا للعالمين ولا رسولا مرسلا للعالمين إنما كان مرسلا لخراف بني إسرائيل الضاله فهو رسول من عند الله سبحانه وتعالى أرسل إلى بني إسرائيل، لكن ولذلك لا يجوز أن تكون دعوته عالمية، إنما الدعوة العالمية التي جمعت جميع أصول وقوة الانتشار وقوة الصمود والبقاء وقوة التشريع والنظام والإدارة. في على وجه الأرض وعلى الدنيا باسرها يا دعوة الإسلام دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أما الدعوات الخاصة فالتشريع فيها كان خاصه بهؤلاء القوم قد يحرم الله عز وجل عليهم أشياء ويحلها لغيرهم قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت له وبصدهم عن سبيل الله كثيرا يعني من الممكن أن يحرم الله عز وجل عليهم أشياء أو أشياء عقوبة لهم لكن تشريع الإسلامي ليس عقوبة وإنما هو تشريع لتنظيم منهج حياة للبشرية جمعا فالرسول هو رسول الله ليس رسولا لأحد سواه والمراد هنا أنه مرسل برسالة يوحى إليه بوحي سريع أوحي إليه بالقرآن ووحي إليه بالسنة إني اوتيت القرآن ومثله معه يعني اوتي القرآن وأوتي السنة صلى الله عليه وسلم وحيا من الله سبحانه وتعالى ولذلك نحن نقيم الحجة بكونه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلاة الله عز وجل على رسوله كما قلنا هي السناء عليه وذكره بمحمده في الملأ الاعلى وعلى آله آله على العموم أتبعه على دينه وعلى الخصوص كل قرابته من بني هاشم وجميع بطون قريش كان للنبي صلى الله عليه وسلم فيها قرابة كما قال ابن عباس في تفسير قول الله تعالى قل لا أسألكم عليه اجرا إلا المودة في القربة إلا المودة في, الايه؟ في القربة والقربة هنا يعني ليست اجرا على دعوتي ولكنه استثناء منقطع بالمعناه يعني أن تمنع الأذى عن بني قرابتي فأنا أدعوكم إلى الله لا أريد منكم جزاء ولا شكورا انما أدعو إلى الله سبحانه وتعالى أما على خصوص الخصوص فهم أزواجه أهل بيته الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن كما قال الله تعالى في كتابه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا هذه نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم فهم أهل بيته وأهل الرجل أي ازواجه لما خرج موسى عليه السلام لما قضى السنوات في قوم مدين خرج وآنس من جانب الطور نارا فقال لأهله أمكثوا إني انست نارا فقوله قال لأهله أي قال لزوجه وقوله أهل البيت يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أما أهل بيت النبي على خصوص الخصوص الخصوص فهم علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عنه ولما قالت ام سلمة في لما وضع الكساء عليهم قال لقد أو كما قال صلى الله عليه وسلم لقد ذكركم الله في القرآن وأنتم على خير كبير فهذا خصوص خصوص خصوص إذا نحن نقول أن أزواج النبي الطاهرات أمهات المؤمنين أزواج النبي الذين برآهن الله عز وجل من فوق سبع سماوات أمهات المؤمنين الذين قال الله عز وجل فيهم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وازواجه أمهاتهم أمهاتهم وقد نهى الله عز وجل عن إذاء رسول الله في أزواجه من بعده صلى الله عليه وسلم فهن أمهات المؤمنين عائشة وحفصة وسوده ومسلمة وغيرهم كلهم أمهات المؤمنين خلافا ذلك خلافا لما يقوله الروافض الذين يتهمون نساء النبي بالفحشة وعياذا بالله وقد ابتلاهم الله عز وجل بما افتروا على عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها التي برأها الله في قرآن يتلى إلى يوم القيامة من فوق سبع سماوات أولئك مبرؤون مما يقولون وكما قال الله تبارك وتعالى الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات هؤلاء الذين افتروا الكذب في اتهام عائشة رضي الله تعالى عنها بالفاحشة وأنكروا تبرئه الله عز وجل لها هؤلاء كفروا بالله هؤلاء ابتلاهم الله عز وجل بنكاح المتعة وهو الزنا فابتلاهم الله عز وجل بالزنا المحرم الصريح يأتونه عقوبة لهم إلى يوم القيامة حتى يقطع الله تبارك وتعالى دابرهم فالرجل عندهم قد يجامع ابنته في نكاح المتعة وهو لا يدري وقد يجامع أخته وهو لا يدري وقد يجامع الرجل حفيدته وهو لا يدري بل إنهم نقلوا عن في روايه كذبة عن أبي عبد الله جعفر الصادق رضي الله عنه نقلوا أنه نهاهم عن التفتيش في ذلك يعني إذا جلس مع امرأة لا يفتش ولا يسألها هل لها زوج أو أم ليس لها زوج في نكاح المتعة لعنهم الله وقد كفرهم الإمام مالك وارتدى ذلك الأئمة الشافعية وغيره في تفسير قول الله تبارك وتعالى من آخر سوره الفتح يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار والكفار هم الذين الروافد الذين حقدوا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفرهم أما بعد أما بعد هي تأتي بعد مقدمة جامعة لما يراد تفصيله بعد ذلك كلمة أما بعد مقدمة جامعة لما يأتي تفصيله يعني بين, بين أمرين بين مقدمة جامعة لما يأتي تفسيره بعد ذلك أما بعد ومعناها قيل في معناه يعني مهما يكن من شيء بعد فهذا هو المراد أي المفصل الذي نريد أن نتكلم فيه فتلك أي التي جمعناها اسم إشارة عقيدة اهل السنة أو أهل الحديث والسنة عقيدة العقيدة هي الحكم القاطع الجازم الذي لا ريب فيه ولا شك ولا تهمة يعني ليس في القرآن تهمة ليعاب عليها وليس فيه شك ولا ريب ليستدرك عليه أو ليراجع فيه ليس فيه خصومة وليس فيه تهمة وليس فيه عيب وليس فيه شك هذا معنى كلمة لا ريب يعني لا شك فيه ولا تهمه فيه والعقيدة هي حكم العقيدة من ناحية اللغة حكم الزهن القاطع القاطع يعني الجازم الذي لا احتمال فيه يعني لا يخضع للاحتمالات يعني لا يتارجح بين معنيين لا تدري على ايهما يقع معناه فهي قول واحد قاطع جازم يدل عليه القرآن ويدل عليه الحديث أي حديث الحديث المتواتر ويدل عليه حديث الأحاد ويدل عليه ما يثبت بغلبة الظن بغلبة الظن اللي هو الظن الغالب معنى الظن الغالب يعني الحجة التي لا مدفع لها يعني الحجج والحجة التي لا يستطيع أحد أن يدفعها هذا هو معنى الظن الغالب يبقى إذن القطعي موجود فين في القرآن السنة الحديث المتواتر اجمع الصحابة القطعي اجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضا الحديث المتواتر الحديث الأحاد السابت الصحيح حديث البخاري ومسلم المتفق عليها التي انتقلت من درجة الأحادي إلى درجة المتواتر لاجتماع الأمة عليها لأن الأمة اجتمعت على البخاري ومسلم فالاجتماع هنا نقل الحديث من الاحاد إلى المتواتر والأحاد يعني الذي رأو الواحد او الاثنان او الثلاثة يعني عزيز وغريب ومشهور غريب وعزيز ومشهور والمتواتر الذي رواه جمع يستحيل تواطئهم على الكذب وهذا الجمع مختلف في عدده فهو أمر نسبي يختلف من إمام إلى إمام المتواتر قد يكون أربعة قد يكون عشر عشر حديث وهكذا عقيدة أهل الحديث بل عقيدة هنا ليست منسوبة إلى المتكلمة منسوبة إلى أهل الحديث ليست منسوبة إلى الأشعر منسوبة إلى أهل الحديث وأهل الحديث الأشعر ليسوا من أهل الحديث ليست منسوبة إلى المعتزلة المعتزلة يردون الحديث بالعقل ليست منسوبة إلى الصوفية لأن الصوفية يردون الحديث بالذوق الذوق القلبي يعني اللي بيميل إليه قلبه ليست منسوبة إلى الفلسفة لأن الفلسفة يردون الأحاديث والعلوم القرآنية والعلوم الربانية بالخيالات والأوهام والخرافات والنجوم والكواكب وغير ذلك عقلة آله الحديث أي أهل الأثر آهل الحديث تطلق على شيئين الأول اهل الحديث الذين تعلموا الحديث النبوي وقواعده ومصطلحاته وعرفوا صحيحه وضعيفه وعرفوا المعلول منه والشاذ والمنقطع والمعضل والمنكر والحسن والضعيف يعني الذين تفننوا في علم الحديث هذا هو المعنى الاول اهل الحديث هم الذين نقلوا العقائد مسنده بالحديث وصار ال... وصار الاعتقاد لهم سجية وملكة بما أسندوه وأوصلوه ورفعوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أهل الحديث الذين إيه؟ نقلوا العقائد مسندة موصولة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى صارت سجية وملكة لهم عاشوا عليها وامنوا بها وأقروا بها ووالوا من أجلها وخاصموا من أجلها وصاروا أولياء لله تبارك وتعالى بها إذا أهل الحديث مش مجرد ان هو درس المصطلح وعارف الصحيح من الضعيف لا اهل الحديث الذين عملوا بالحديث واعتقدوه واقروا وامنوا به وفصلوا به القرآن وعرفوا به مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما انهم عرفوا القرآن ومعناه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا معنى القرآن ومراض الله بمعناه من تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديث والسنة السنة هي الطريقة والمراض هنا الطريقة الحسنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسنة هي أقوال النبي أفعاله وتقريراته وأوامره السنة الذين صدقوا بها وآمنوا بها واعتقدوها وتعبدوا الله عز وجل بها ودعوا إليها وصارت صبغه لهم يعرفون بها بين الناس فالسنة أقوال النبي وافعاله وتقريراته يعني أينما تكون حد يعني لا تفعل شيئا إلا بأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفهم ثابت لما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأن الصحابة هم الجانب التقريري الفعلي التطبيقي لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هي الجانب التطبيقي لما أمر به الله سبحانه وتعالى قال الحديث والسنة والجماعة الجماعة اسم مصدر من الاجتماع يعني الخمسة جماعة والثلاثة جماعة وأقل الجماعة الإثنان الإثنان فالقوم المجتمع المجتمعون يعني اجتماع ثلاثة اجتماع اثنين اجتماع اربعه هؤلاء جماعة خمسة يمشون في الشارع جماعة ثلاثة يجلسون في المسجد جماعة اسم مصدر من الاجتماع صورف الى ما عليه من الاعتقاد يعني قال أهل السنة كذا أهل السنة في المغرب في الجزائر في تونس في مصر في أمريكا الشمالية والجنوبية في أوروبا في الهند في باكستان في روسيا في جميع أرجاء الأرض تجد أن أهل السنة أهل الحديث يتكلمون بكلام واحد او اجتمعوا على عقيدة واحدة ولذلك كانوا يطلقون الجماعة على أهل السنة في مقابل المعتزلة يقولون يؤمن أهل السنة يؤمن الجماعة بأن الله فوق عرشه وينزل إلى السماء الدنيا خلافا للمعتزلة يؤمن الجماعة برؤية الله تعالى في الآخرة خلافا للمعتزلة يؤمن الجماعة بأسماء الله وصفاته وأفعاله وكمالاته خلافا للمعتزلة يبقى كلمة الجماعة تطلق على الذين اجتمعوا على الاعتقاد. طيب لا تطلق على المعتزله ولا على الصوفية ولا على الاشاعره ولا على المرجئة ولا على الخوارج لا يطلق عليهم الجماعة لأن الخوارج طوائف متعددة والمعتزلة طوائف متعددة والاشاعره طوائف متعددة. والمرجئة طوائف متعددة وهكذا كل هؤلاء طوائف متعددة ليسوا مجتمعين على شيء حتى يقال إنهم جماعة أو هم الجماعة الجماعة فقط هم أهل الحديث والأثر التي أعتقدها وأحبها نسأل الله عز وجل أن تكون هي عقيدتنا إلى أن نلقاه وأن نموت عليها وأحبها وأحب من أحبها نسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء ممن أحبها وأحب من أحبها اللهم أمين فيجب عليك أن تحبها حبا شديدا لا تفارق لحمك ولا دمك وأن تعلم أنها عزة النفس وشرفه أن عزة النفس وشرف الإنسان في عقيدته كان الرجل يشق بالمناشير فلا يرد عن ذلك شعره قبل الإسلام قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين السابقين الأولين كان الرجل يعذب ويشق الصيد. فلا يرتد عن دينه أبداً ويجب عليك أن تحب من أحبها أي حب عقيدة اهل الحديث والسنة والأثر لا تحقد عليه لا تنقم عليه لا تتمنى خسرانه لا تتمنى هزيمته لا تتمنى خزيه بل يجب عليك أن تفرح به وأن تبشره بالبشريات التي يحبها وهكذا واحب من احبها واستقام عليها أي لم يلتفت الى غير الله ولم يلتفت الى غير طاعه الله يعني لم يشرك بالله شيئا ولم يتخذ شريكا مع الله ولم يترك طاعه الله عز وجل ولم يواقع معاصيه يعني الاستقامه كل امنتم بالله ثم استقم يعني استقمت كل امنتم بالله ثم استقم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يعني لم يلتفتوا الى غيره وقيل يعني استقاموا على طاعته وقيل يعني استقاموا على الاخلاص الاخلاص لله عز وجل وقيل استقام قال الفضل بن عياض استقام قال زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة استقاموا زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة فالاستقامة معنى من معاني الاستمساك والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة وقال تعالى فاستمسك بالذي اوحي إليك فقال تعالى فقال استنسك بالعروة الوسقة لا انفصام لها فالاستمساك هو طريق الصلاح استمساك والاعتصام ايضا طريق الصلاح يعتصم بها وتصير حتى تصير وقاية له من الزلل العقيدة يعتصم بها حتى يثبت على دين الحق التوحيد لله عز وجل اللهم ثبتنا على الحق والدين اللهم امين وحتى يسلم من الزلل حتى لقي الله تعالى بها يعني ثبت ثبوتا راسخا رسوخ الجبال الرواسي حتى مات لم تغير فتنه ولم تنقصه مصيبة بل رأى في آيات الله ما يثبته حتى القاء. رأى في الكون الفسيح العظيم البهيج وفي آيات الله وفي نعم الله عظمة الله عز وجل وما يقتضي تسبيحه وتوحيده سنريهم في الأفق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أي أنه المستحق للعبادة والذي قرأ القرآن فقراءة القرآن أمان من كل فتنة وعصمه من كل بلية ودفع ودفع وقراءة القرآن دفع لكل شك وريب وقراءه القرآن تفسيرا ومعنا واحتكاما واستشفاءا وعلما وعملا يجعلك من أهل الله تبارك وتعالى وأهل الله هم اهل التقوى والمغفره واهل القرآن هم أهل الله وخاصته ولذلك كان الصحابه رضي الله تعالى عنهم يحفظون العشر من القرآن لا يجاوزونها إلى غيرها حتى يعرفوا معناها حتى يعرفوا معناها ويعملوا بها وفيها أقرر بتوفيق الله تعالى وفضله أقرر يعني أشهد شهادة قلبية مؤمنا بما أقول مصدقا بالأخبار مؤمنا بالله ورسوله مصدقا بالأخبار فالإيمان يطلق على أمور الغيب أقول مؤمن بالله لا أقول مصدق بالله أقول مؤمن بالله وأقول مصدق بكلمات الله ورسله وكتبه قال وصدقت بكلمات ربها وكتبه فالتصدق يطلق على الخبر الشرعي و يطلق الإيمان على الأمر الغيبي وعلى الخبر الشرعي أيضا. أقرر والتقرير محله القلب وهناك تقرير اللسان. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني, وقال إنني وقال إنني وقال إنني من المسلمين. وقال إنني من المسلمين يعني لا يتحرك من إعلان أنه مسلم لله عز وجل أكرر بتوفيق الله كلمة بتوفيق الله التوفيق يتضمن معنيين يتضمن توفيق معنيين الأول الدلالة على الحق أن الله هيئ لك أهل العلم وهي لك الرسول صلى الله وهي لك الصحابه رضي الله عنهم فدلوك على الحق وارشدوك اليه واعانك الله عز وجل على ذلك فكتب سعادتك في اتباع الشريعه وسعادتك فيما قدر وكتب في كتابه فليس هناك شيء يعتز به الإنسان مما قدر له إلا إيمانه بالله عز وجل وهذا هو معنى قوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد يعني لا ينفع صاحب العظمة عظمته فيما اوتي من عطاء الدنيا يعني واحد يقول ربنا ادري المال وكتب لي المال وكتب لي المتاع وكتب لي الزينة فهو يعتز بذلك يظن أنه بماله وزينة سيتوقع عذاب الله سبحانه وتعالى فربنا قال هذا لا ينفعك يعني ما قدر لك وكتب لك في أمر الدنيا من متاع وزينة هذا لا ينفعك في الآخرة إنما ينفعك في الآخرة إيمانك وتقواك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم وكذلك انتهينا الى قول وفيها اقر بتوفيق الله تعالى وفضله الذي تفضل به علينا اللهم اغفر لنا وتب علينا وتقبلنا في الصالحين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته